نورها فيكقا شاع فينا الطربين بواتينا الحسن بيت هوين ما دانا للنسان في الجوف من قل عين No. raha uh -huh.